جتنا تزعل كيس لهوانا، أزعل ما هو تزعل مع ابن ديربانا. بعث قرجن تزعل كيس لهوانا، أزعل ما هو تزعل مع ابن där rubel hoppa sjänta på fästen i och kunde min meda. Där صفا لقيتك انت وكنت أمين معايا وضعت ما لفيك رسمتك بالحنايا مجأة نسيتنا انت وفي ظفرك وشايا عرف رجتنا تزال نتعيز لها وانا أسأل الحب محنة غيما يظل سحابة فيها الشاك برحل يسكن في حابة في دنيا الحب محنة غيما يظل سحابة فيها الشاك برحل يسكن في Läggna på en att du ska msa نعيد أيام نجنة نفني هوانا إلفا نعيش ريد محنة مهما غريث لثاني نعيد أيام نجنة نفني هوانا إلفا نعيش الخوف محنة vad är det man besvickar med tecken till mazna? Vem är قدنا تسالك للهوان اسال ما هو تزل ما في لدينا رضانا قدنا تسالك للهوان اسال ما تزل ما في لدينا رضانا اسال تزل من رضانا اسال تزل